وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحمن إن الله كان عليكم رطيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فما بعث الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله احييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحييكم وجعل الجنه مثوايا ومثواكم أما بعد عباد الله فقد انزل الله سبحانه وتعالى لنا كتابا كريما فيه نبك من قبلنا وخبر من بعدنا فيه المحكم والمتشابه فيه الامر والناهي فيه الحلال والخراب فيه الامثال وثن ربنا سبحانه وتعالى وتعالى بوحي انزله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو مبين ومفسر ومقرر لما جاء في القران وكثيرا ما تكون ايات في القران الكريم محكمات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 التي رواها البخاري والمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاب الزكاة وحجر رمضان وحجر البيت عفوا وصوم رمضان إذا حديث ابن عمر هذا هو من أجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال نبينا صلى الله عليه وسلم دنيا الإسلام على خمس أي شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء وكل بناء لا يقوم إلا إذا كان على اركان واركان هي جمع ركن، والركن هو الجنب الأقوم من الشيء الذي لا يستقيم الشيء بدونه وأركام الإسلام خمسة أولها وأعلاها وازكاها وأجلها مقاما هي شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهي الإسلام على خمس. اول رجل من الاكارم قال شهاده أن لا اله الا الله وكثيرا ما يتناول العباد الشهاده على انها كلمه مجرده تنطق على البلسم وهذا خلاف معتقد النبي صلى الله عليه وسلم شهاده لا اله الا الله وأن محمد رسول الله شهاده من شهد يشهد شهاده ويقال تشهدا والشهاده هي الاقرار باللسان المسبوق بالعلم اليقيني المتبوع بالعمل الذي يدل على العلم بمعنى على الشهاده ما هي الشهاده اشهد ان لا اله الا الله ما معنى اشهد لغه شهد اي ولكن هل الشهاده هي مجرد كلمه شرعا الشهادة هي اقرار باللسان ان يقول الرجل اشهد ان لا اله الا الله ولكن لا تكون شهاده الا اذا كانت مسبوقة بعلم يقيني في القلب لا معبود بحق الا الله غير مختلطه بشك فالشك ينقض هذه الشهاده ولا تكون شهاده الا اذا كانت متبوعة بعمل إذا الشهاده هي اقرار باللسان مسبوح بعلم يقيني في القلب متبوع بعمل على البركان فغلط غلطا فاحشا الذي يعتقد ان لا اله الا الله هي مجرد كلمه تقال على الالسنه هذا يعتقده طلاب من هذه الامه وهم من يسمى بالمرجئه الشهاده هي تقرار باللسان تشهد ان لا اله الا الله مسبوق بعلم يقيني في القلب انه لا معبود بحق الا الله متبوع بعمل يظهر على الجوارح إذن الذي يقول لا اله الا الله دون ان يعمل يقول الايمان القلب هل حقق معنى الشهاده لا؟ والذي يقول لا اله الا الله ولكنه يذهب إلى الزاوية يتوسل بسيدي فلان وفلان هل يكون حقق معنى لا اله الا الله إذا لا اله الا الله لها ثلاث مقامات رئيسيه المقام الأول هو العلم اليقيني في القلب المقام الثاني هو الاقرار باللسان فلا يعذر أحد في ترك الاقرار باللسان حتى الابكم عليه أن يشير اشاره تدل على أنه يشهد ان لا اله الا الله إلا إذا كان عاجزا عجزا, عجزاً كائنات المقام الثالث لهذه الشهاده هي أن تكون متبوعه بعمل يدل على أن الرجل يؤمن ايمانا حقيقيا أنه لا نعبد بحق الا الله إذا لا اله الا الله متكونه من نفي واثبات نفي كل المعهودات الباطلة وإثبات العبادة الحمد لله سبحانه وتعالى لما سواء ولا إله لا هي أداة أثنين اسمها الإله وفيها خبر والخبر محذوف في هذه الجمله والخبر تقديره حق لماذا قدرناه حق أي أصل هذا التركيب الاسنادي لا إله حق إلا الله خذفت فجل التخفيق ولماذا قدرناه بأنه حق؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هناك طريقة تقول أن الخبر المحذوف تقديره موجود وهذا باطل لأن هذا متعلق بالرب وليس متعلق بالاله هذا متعلق بالرب الرب موجود من الإيمان أن تؤمن بأن الله موجود لكن لا إله إلا الله نتحدث هنا عن عبادة عن معبود اذا أصلها لا إله حق إلا الله والإله كلمة تطلق على كل المعبودات سواء كانت معبودات باطلة أو معبود حق ولكن إلا الله كلمة الله لا تطلق إلا على المعبود بحق وهي اسم علم للذات الالهيه الحق فهذا الاسم الله لا يطلق إلا على المعبود بحق مستوى على عرشه البائل من خلقه الله علم على الذات الالهيه الحق ولا إلا الله قلنا لها مقامات العلم اليقيني في القلب الأقطار النساء، وقفت ثم ياتي العمل ولها أيضا مقتضيات ما هي المقتضيات لا إله إلا الله؟ اول ودو من مقتضيات لا إله إلا الله أن يكفر العبد بكل المعبودات الباطلة والمعبودات الباطلة ليست الاصنام فقط فيمكن أن يكون المعبود الباطل صنما أو وثماً وقال مجاهد رحمه الله الصنم. يؤمنون بالرغوبية الكاملة لا يؤمنون بفرد من أفراد الربوبيه فغلط من أهل العلم غلط الفاحشا الذي يقول أن مشركي قريش يؤمنون بالربوبيه كاملة لا لأن من الإيمان بالرب أن تؤمن بأسماءه وصفات. الأسماء والصفات ملازمه لذات الرب فالذي يؤمن بأن الله هو الخالق ولكن يعبد غيره هل يكون امن بالرب على الوجه الكامل لا. يكون امن بفرد من أفراد الأمبية ولم يؤمن بفرد آخر المقتضى الرابع المقتضى يدا إله إلا الله هي محبه الله الله سبحانه وتعالى كما لا يحب أحد غيره من جميع الوجه وهذا الذي يقوم عليه أو الذي تقوم عليه العبودية قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونها كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله العبوديه قائمه على الحب والذل العبودية قائم على تمام المحبة وتمام الذل ومن محبه الله سبحانه وتعالى تتفرع باقي المحاب لذلك جاء في الصحيحين من حديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بيهن حلاوة الإيمان أول شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه فأول محبة أوفق وراء الإيمان محبة الله من كل الوجوه العبد يحب الزوجة لأنها جميلة ويحب الأم محبة فطير والأم تحب الابن محبه شفقه محبه الحن ولكن حب العبد لربه هو حب كامل في مقام عال ايها الذين امنوا لا تتخذوا ااهل أخوانكم أولياء ان استحقوا الكفر على الايمان حتى لو كان اقرب قريب ان استحب الكفر على الايمان عليك ان تبغضه بالقول والقلبيه وهذا لا يعني ان لا تدعوه للاسلام لا عليك بدعوته للاسلام ولكن ان لا تكون مصحوبه هذه الدعوه بالمحبه القلبيه وآية مجادل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ادناهم اخوانهم وعشيرتهم شخي تفسير قول الله انها نزلت في ابي عبيده بن جراح يوم بدر تبارز ابو عبيده مع أبي فقتل ابو عبيده اباه لما لانه كان في صف المشركين ابو بكر الصديق أيضاً جاء في كتب السيره أنه كان في صف النبي صلى الله عليه وسلم كما لا عليه وخرج ابنه عبد الرحمن في صف المشركين فبعد أن أسلم عبد الرحمن ذكر لأبيه الصديق يوم بديه فقال له كنت أتى فماذا قال الصديق رضي الله عنه ورضاه قال له والله لو وجدتك لقطعت راسك إذن أوثى طعور الإيمان الحب في الله والمن من الحب في الله والامرض بالله أنه إذا سبى الله أو سبى نبيه صلى الله عليه وسلم أن نظرب لله ونظرب لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن ننصر الله وننصر نبيه صلى الله عليه وسلم ومنذ بضعة أيام خرج كالتفاق كذاب زنيم أثيم في ولايه بن سطى وسب النبي عليه الصلاه والسلام على الملف وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملافق ولو وجدته لاقتله لعنقه الله ابدا ابدين اسكنه جهله انت كمسلم عليك ان تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم عليك ان تغضب لنبيك صلى الله عليه وسلم فان لم تغضب لنبيك وان لم تنصر نبيه،, نبيه تكون او لم يتحقق في قلبك الايمان يكون الولاء والبراء اي المحبه في الله والبغض في الله لم تفقهه حق فقهه واذكر لكم قصه لكلب نصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد روت محاشرته الدولار الكامنه ان ملكا من المغول تنصر فجمع كبار قومه من نصارى وغيره فبدأ احدهم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلب صيد بجانبه فوهب عليه وخمشه وخدشه فقال له القوم امسكوه قالوا له خاطب لانكا كنت تسب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا إن هذا الكلب ذو نفس واني قد أشرت بإصبعي فظن أني قد أشرت اليه قال قد أتركوه فتركوه فعاد سب النبي عليه الصلاة والسلام فماذا بدر من الكلب وثب على ذاك الكهر النعيم فعظف القومته حتى مرداه القتيلة فأسلم أربعون ألف من المغول فهذا الكلب غضب للنبي عليه الصلاة والسلام لما سُمت فهل الكلب أفضل منكم؟ هذا الكلب انتقل للنبي عليه الصلاة والسلام لما سُمت هل هو أفضل منكم؟ لا أنا أعلم أنه المؤمنين حقيقه هو الذي ينصر المؤمنين وجاء في سلم ابي داود الحديث ابي امامه الباهلين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ ينصر امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرماته إلا نصره الله في موطن يحب في حب فيه نصره وفي المقابل وما من امره يخذل امره مسلما في موطن ينتقص فيه من علقه وينتهب فيه من حرماته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصره إذا ما هي العلامة الفارقة بين الناس الكل يدعي حب الله حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين ما هي العلامه الفارقه هي النصر من المحب على الحقيقه هو الذي ينصر الله وينصر النبي صلى الله عليه وسلم وينصر اخوانه المؤمنين في الرخاء وفي الشده بينما الذي لا ينصر الله ولا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصر المؤمنين هل يكون محبا على الحقيقة؟ لا يكون محبا على الحقيقه الذي يعصي الرب ويدعي انه يحبه تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا العمر في القياس بديع ان كنت صادقا في حبك او في زعمك ما عصيته ان المحب لمن يحب مطيعه اذن من الذي يحب الله حقيقه هو الذي لا يعصيه من الذي يحب الله على الحقيقه هو الذي ينتقم لكرمات الله إذا انتهكت؟ جاء في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنه قالت ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قط على امراه ولا على خادم ولا على أحد ابدا إلا أن يجاهل في سبيل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن انتقم عفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ابدا إن من انتقم لحرمه من حرمات الله انتهكت لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله على الحقيقه فالمحب لربه على الحقيقه هو الذي ينتقم لحقيه هو الذي ينتقم لحرمه نازل الله انتهكت ليس الذي يحدث حتى بالمعاصي. الجزء الثالث من الحديث، وأن يكره أن يعود الرجل إلى الكفر بعد أن قاله الله منه، كما يكره أن يُقذف في النار. كيف يكره الرجل؟ وكيف ما هي على ما صدر منه ثانيا العزم على ان لا يعود إلى هذا الذي صدر منه ثالثا ان لا يحدث الناس بهذا نحن نرى العديد من الناس ماذا يقول في الجاهلية كنت نعمل كذا وكذا, وكذا هل هذا من الإسلام هل هذا يدل على أن ذاك الرجل نيمى ندما شديدا على ما بلغ منه من غنه من المعاصي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة معافى إلا المجاهرين قيل من المجاهرون يا رسول الله قال الذي بات يعص الله وهو يستره فأصبح يفضح ستر الله عليه إذن هل المؤمن حقيقة الذي يحدث بمعصيته الذي يجهر بمعصيته من الولاء والبراء أن تبغض المعصية من بغض الشيطان أن تبغض اتباع الشيطان وأن تبغض أوامر الشيطان وهي المعاصي كما ذكرنا في المقابل من الإيمان أن تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحب أولياء الله وعباده المؤمنين وتحب الطاعة إذا هذا الولاء والبراء من مقتضياتنا إله إلا الله، وهو الفارق في هذا الزمان بين الموحد وغير الموحد، لأننا نرى الكثير من الناس يتحدثون عن التوحيد، وجعلنا التوحيد كلمات خطب النقاط حبر على ورق، مصنفات توضع في مكتبات الأمة ليس هذا هو التوحيد. الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين التطبيق العملي للتوحيد هو الولاء والوراء التطبيق العملي للتوحيد هي الولاد والمعادات واسمع إلى ما جاء في مسند أحمد وصحح الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه قال له أبو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين لي كاتب النصرانين قال له عمر رضي الله عنه ما لك قاتلك الله هل لاتخذت حنيفاً؟ يعني هل لاتخذت مسلماً؟ أما سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتقل اليهود والنصارى أولياء؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا قال أبو المؤمنين لي كتابته وله فماذا قال عمر العظيم الفاروق قال لا أدنيهم اذ اقصاهم الله ولا أقربهم اذ ابعدهم الله ولا كريمهم إذ أذلهم الله عمر رضي الله عنه فقه حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم فقه معنى قوله سبحانه سبحانه وتعالى يعيب الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى حواليها نحن اليوم تجدون من أشد الناس بعدا عن تطبيق عقيدة الولاء والبر لماذا لاننا لم نفقه دين محمد صلى الله عليه وسلم حق الفقه تجدنا نخالط المشركين والمصيبه في بعض الاحيان تجد الرجل يتبسم اليهم يخالطهم وكأنهم مسلمون يحسن إليهم لا ينكر المنكر الذي يفعل هذا الفعل لن يفقدين النبي عليه الصلاة والسلام وإذن لكم نصا قرآنيا يدل على عدم جواز مخالطه المشركين قال تعالى إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ما معنى لم يكن من المشركين قال المشاهد رضي الله عنه في ذاك الزمن لم يكن على وجه الأرض مؤمن إلا إبراهيم عليه السلام فماذا على إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ هل قال لا علي أن أخابط المشركين مصلحة الدعوة؟ <تصفيق> علي أن أتبع المشركين في بعض المسائل لأنها طريق توصل إلى إعادة الحكم بما أنزل الله؟ هل قال إبراهيم طيب قارك العلمانيين ونخالط الشيوعيين ونخالط الديمقراطيين ونؤسس الأحزاب حتى نصل إلى دفة الحكم فندر بعض المفاسد ونجد بعض المصاري هذا قال إبراهيم عليه السلام وأعتزينكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أحساء لا أكون بدعاء أرض شقيه فغلط غلط, غلط, غلط خطرا كبيرا الذي يقول أنه من مصلحة الإسلام أن نؤسس أحزاء ونشارك العلمانيين والشيوعيين في مجالسهم هل كان هذا سبيل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له سهيل بن عمر والمغير بن شعبة. نعبد ربك عاماً وتعبد ربنا عاماً فننال الخير من كليهما هل قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب يمكن أن نعبد ربنا في العام الأول فنحقق المصلحه المصلحة ويتوب العليم من المشركين لا أنزل الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لأعبد لا ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون الكفر والشر لا يمكن ان يكون ابدا مصلحه فالذين يقولون انه يمكن ان نسلك سبيل الديمقراطيه ونسيره في بعض المسائل لجد بعض المصالح لو انتم لم تفقهوا القران فلا يمكن ابدا الله سبحانه وتعالى لم يبيح الكفر للعباد الا في حاله واحده إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان خلاف هذا الكفر حرام واسمع الى حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي والحديث ورد من طريقين طريق في مسند احمد وهو ضعيف وتجد العديد من الناس يقولون هذا الحديث ضعيف نقول له هذا الحديث ورد في سنة بن ابي شيخ من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب اليه شيئا فقالوا للامول قرب حتى يمر قال ليس عندي شيئا اقرب قال قرب ولو ذباب فقرب ذبابا فمر فماذا فدخل النار قرب ذبابا غيره قال لثاني امر قال لا ليس عندي شيء شيء اقرب قال قرب ولو ذباب قال والله ما كنت لاقرب شيئا لاحد غير الله تعالى فقال تنور فدخل الجنه هل يمكن اذا ان يفعل العبد الكفر مختارا ويقول لمصلحه الاسلام هل انتم اعلم بمصالح عبادات من رب العباد رب العباد لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد ربه ورب المشركين عاما انزل الله سوره يفهمها العامي والعالم تكون حجه على خلق الله يوم القيامه قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَابِ شديد على الرافعه ولكن هذه حقائق فالتشريع من خصائص الرب سبحانه وتعالى دون ما الشهاده لنبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوه والرساله في ان الوعد فهناك فرق بين النبي وبين الرسول قال سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته قمر رسول ولا نبي اذن هناك فرق بين الرسول والنبي ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول النبي النبي هو الذي اوحي اليه بشرع من قبله و امر بتبليغه والرسول هو الذي اوحي اليه بشرع جديد و بتبليغه اذن المقام الاول من مقامات الشهاده الثالث ان تؤمن بانه رسول نبي المقام الثاني ان تؤمن بانه عبد والعبوديه مقام عالي وهناك عبوديه خاصه وعبوديه عامه وهذه العبوديه اشهد ان محمدا عبده ورسوله عبوديه خاصة ومثال على هذا في القران قوله سبحانه وتعالى وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبادا لما قام عبد الله لماذا لم يقل لما قام رسول الله لما قام نبي الله قال لما قام عبد الله لان الانسان لا يسمو ولا يرتقي الا اذا ازداد من العباده الانسان لا يسمو ولا يرتقي الا بالازدياد من العبادات إذن للشهاده الثانيه مقامين مقام النبوه والرساله ومقام العبوديه وتفسيرها ان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبره ولا يعبد الله الا بما شرعه النبي عليه الصلاه والسلام وان يترك ما نهى عين عنه ويفعل ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام إذا هذا هو معنى شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله الركن الثاني من اركان الاسلام قال واقام الصلاه لم يقل هنا وفعل الصلاه لم يقل الصلاه قال واقام الصلاه وفي القران كثيرا ما تقرا وأقيم الصلاة أدلة الزكاة أقم الصلاة إذن أمر بإقامة الصلاة الصلاة لغة قيل هي الدعاء وقيل هي الصلة والأقرب أنها هي الدعاء وشوعاً الصلاة هي أقوال وافعال مخصوصة في ازمان معينة على صفة مخصوصة أفعال وأقوال مخصوصة بأزمان معينة على صفة مخصوصة وشروطها تسعة وأركانها أربعة عشر وواجباتها ثمانية ما هي شروط الصاد؟ أولاً ما هو الشرط؟ الشرط هو الذي لا يسقط بجهل ولا سهل وهو خارج عن ماهيه الشيء هذه تسع شروط التي سنذكرها لا يؤهر فيها أحد من جهل. ولو نسي الرجل شرطا من هذه الشروط لا يعبر ايضا بسلوك او اول شرط هو الاسلام الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فيقبل منه فلو صلى النصراني او اليهود هل يقبل الله سبحانه وتعالى منه الصلاه لا الشرط الثاني العقل هل المجنون مكلف ليس بمكلف اذا صلى لا تقبل منه لا تقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه منهم عن المجنون حتى يعطي الشرط الثالث التمييز اي البلوغ والصلاه واجبة على كل مكلف واوجب النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصلاه للغلام اذا بلغ سبع سنين لماذا ليتعود عليها فإن ترك الغلام الصلاة عند بلوغه العشرة سنين يأثم والده تأثم أمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمهم الصلاة في سبع واضربوهم بعشر وفررتوا بينهم في المضاجع جاء إذن على الولي أن يعلم ابنه الصلاة إذا بلغ سبع سنين وأن يضربه عليها إذا بلغ عشر سنين فلم يقم بهذا الفعل يكون آثما، لم يقم بهذا الفعل يكون آثما، ولكن هل هي واجبة في حق غير المكلف؟ لا أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القدم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يبله، ثم قال رفع الحدث رفع الحدث هي الطهارة، والطهارة طهارتين، طهارة الكبرى وطهارة صغر والطهارة الكبرى هي الرسل والغسل على قسمين غسل مجزئ وغسل كامل الغسل الكامل هو ان يغسل العبد فرجه قبولا ودورا ثم يتوضا وضوره للصلاه ثم يعمم راسه بالماء ثم يغسل الشق الايمن ثم الايسر وهذا مجزئ عن الوضوء الاصغر يعني لو الرجل اغتسل بهذه الكيفيه يمكن ان يصلي مباشره هذا في موقف الفقهاء يسمى الغسل الكامل ثم الغسل المجزئ ما هو الغسل المجزئ هو ان يمرر العقل الماء على كل جسده ويسيل الماء على الجسد بنيه رفع الحدث هذا يسمى غسل الغسل المجزئ هذا يكفي الرجل بعده يتوضا وضوء الصلاه ويصلي وهناك طهاره وطهاره الصغرى من شروط لا له شروط ولا اركان من شروطه وعقل والعقل والتمييز ثم الشرط الخامس من شروط الوضوء طهورية الماء ما معنى طهورية الماء أن يكون الماء طاهرا بعينه مطهرا لغيره الماء الطاهر بعينه هو الذي بقي على خلقته دون أن تتغير رائحته ولا لونه ولو بغير نجاسة مثل ماء المطر او ماء البحر او ماء الجاري في الانهار فاذا تغير ماء تغير لونه ورائحته بغير نجاسه هل يسمى ما الطهور له هو طاهر يمكن ان يشرب ولكن لا يصح للوضوء اذن طهوريه الماء شرط السادس اباحيه الماء ان يكون ماء باحا فاذا كان الماء مغتصبا مسروقا لا يصح الوضوء به الشرط الذي يليه هو ازاله ما يمنع وصول الماء للبشر نضرب على هذا مثلا ما ستجد بعض الاخوه يعمل كده فاذا كانت دهن على البشره يمنع وصول الماء للبشره فعليه ان يقتلع ذاك الدهن او يغسله بالديو مثلا ثم يتوضا حتى يكون الوضوء صحيح هذا بالنسبه للدهن بالنسبه للاناث نقول مثلا هذا المونيكير مثلا الذي يوضع على الاظافر هذا يمنع وصول الماء للأرض فعلى الأخت أن تزيله قبل الوضوح وإن لا يكون مضبراً صحيح مسألة أخرى للإناث أيضاً حرقوس الحنة يمكن أن تتوضع الأخت بها لأنها لو هول. لكن الحرقوس هو مادة الحرقوس مادة تمنع وصول الماء للبشرة، على هذا الأخت عليها ان تزيل هذا الخبص قبل ان تطوره حتى يكون وضوء صحيح شرط الثامن شروط الوضوء الاستنجاء وتجديد الوضوء لمن حدثه دائم لفرضه من الناس من حدثه دائم لفرضه ما معنى هذا تجد انسان مريض دائما معه سلس البول او معه سلس ريح تجده مريض ماذا يفعل هذا عليه يستنجي قبل كل صلاه وان يجدد الوضوء قبل كل صلاه هذا بالنسبه لشروط الوضوء اركان الوضوء ستة الركن الاول غسل الوجه وغصب الوجه حده طولا منابت شعر راس حد غسل الوجه طولا مناب شعر راس اي من هنا الى اسفل اللحيه حده طول غسل وجه منابب شعر الرأس الى اسفل الاحياء وعرض الاذنين ومنه المضمضه والاستنشاق والاستنفاق هذا هو غسل وجه هذا ركن اذا ترافض الرجل يتغذى غرضه اذن غسل الوجه الركن الاول وهو حده طول منابب شعر الرأس الى اسفل الاحياء وعرض الاذنين ومنه المضمضه والاستنشاق والاستنشاق الركن الثاني غسل يديك الى المرفقين غسل يديه المرفقين يجب ان تمرر الماء على كل المرفق و يجب ان تخلل بين الاصابع والغسل ليس كالمسك الغسل من شروطه ان يسيل الماء على البشره يعني مش نسبب اللي يعملها يعمل أكل. هذا ليس بغسل ليس بوضوح من شروط وضوء الغسل ان ترى الماء على البشر الركن الثالث من اركان الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين وكذلك يجب ان تخرب بين الاصابع ويجب أن تمرر الماء على الكعبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الحديث الصحيحين ويل للعقرب من النار فراى رجلا اي ولكن لم يمرر الماء على كل رجل فامره به الوضوء قال له ويل الأعطا من النار الركن الأخير الركن عفوا الرابع هو مسح الرأس ورد المسح سنة الركن الذي يليه الخامس هو الترتيب يجب أن تتوضا بالترتيب الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا تغسل الوجه قبل اليدين لا نغسل اليدين ثم الوجه إلى آخره ثم الموالد وهي غسل كل عضو قبل أن يجف العضو الذي قبله بالنسبة هذا بالنسبة لي الوضوء إذا ترك الرجل ركنا من هذه انتقض الوضوء واجبات الوضوء ثنتين أول شيء التسمية إذا قلنا واجب يعني إذا تعمد الرجل ترك هذا الواجب انتقضت العبادة أما إذا ترك الناس العباده صح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فعلى الانسان ان يسمي الله رب الوضوء الواجب الثاني غسل يديه الى الكعيب هكذا يعني غسل يديه مره الاولى بالنسبه للوجه سنن الوضوء كثيره من الحديث لجافس الذي جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سنن بذوق ايض قال لها ان اشق على امتي لامردوهم بالسواك مع كل وضوء كذلك أن يقول العبد بعد الوضوء أشهد ألا إلا الله لا إلهان الله واشهد محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطهرين. من سنن الوضوء أيضا أن يصلي الرجل ركعتين مع كل وضوء بالنسبة لنواقق الوضوء نواقق الوضوء أولا الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين أي الذي يخرج من الفرج دبلا كان أو دبرا من الغاط أو من البول أو غيرها ومن وابني الذي يليه الخارج الفاحش نجس من الجسد. ما هو الخارج الفاحش اجس من الجسد. مثلا المرأة. يخرج منها في بعض الأحيان دم استحارة. ليس دم حيض. إليه استحارة. والنساء فرق بين دم الحيض ودم الاستحارة. فإذا خرج منها دم استحارة عليها ان تعيد الوضوء. I mean, شرط الرابع من شروط الصلاة قلنا الاسلام العقل التمييز رفع الحدث شرط الخامس ازاله النجاسة لو الرجل كان على جسده نجاسة أو على ثوبه نجاسة عليه أن يرفع تلك النجاسة لو كانت نجاسة مغلظة عليه عليه أن يغير ثوبه ولو كانت النجاسه خفافه عليه ان يرفع النجاسه فقط. ما هي النجاسه المغلظه مثلا الخنزير اشهد الله نجاسته مغلظه لعاب الكلب اشهد الله نجسه مغلظ هذا على الرجل ان ينزع الثوب مباشره اما لو كانت النجاسه مخففه مثل الغائط مثلا او البول اشهد الله هذا يمكن ان يحصل الثوب بسرعه ويصلي بذلك الثوب طيب هل اذا وقعت نجاسه على الجسد انتقل الوضوء إذا اذا مر الرجل مثلا وكان هناك اعجبكم الله جو في الطريق فوقع على ثوبه او اذا مرت بعض القطرات هل عليه ان يعيد الوضوء لكن عليه بغسل الثوب هذا بالنسبه لازاله النجاسه سلام عقل تمييز ربح حدث ازاله نجاسه ستر عورة العرب جافسونها بدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الى السره عرب ولكن في الصلاة على الرجل أن يغطي أكثر منها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصدين أحدكم وليس على عاتقه شيء اي ليس على كتفيه شيء وعندما ظهروا وينك ترى الناس في الصيف يصورون مليء الخباب فنقول هذا غير نبي عليه والسلام قال لا يصليم أحدكم وليس على عاققه شيء الشرط الذي يليه هو دخول الوقت فلا تقبل إذا صلاها العبد قبل وقته. ولا تقبل صلاه أيضا العبد. إذا أخرها حتى خرج وقتها دون الله سبحانه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مقودا جاء في سنن الدار القضني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يات الا من عذر وسئل ابن عباس عن العذر فقال خوف لمرض خوف يخاف ان يموت اذا جاء للصلاه او مرض لا يمكن ان يذهب للصلاه او مغني عليه مثلما إذن هذا هو العذر على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخر الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي والعذر كما ذكرنا عذرين مرضا وخوف الركن الذي يليه استقبال القبله استقبال القبلة نرى في العديد من المساجد أنك ترى الايمان مثلا يصلي في اتجاه والمأنوم يصلي في اتجاه آخر اذا كان الانحراف عن القبلة شديدا فالصلاة باطلة اذا كان الانحراف عن القبلة شديدا فالصلاة باطلة أما إذا كان الانحراف عن القبلة بسيطا فالصلاة بذلك تصح الشرط الذي يليه الذاتية النية ان النية شرط في كل العبادات النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات في رواية انما الاعمال بالنيات واصغر جمله انما الصحه اعالي بالنيات فلا يخبر الله من العبد عملا الا اذا نوى فذاك العمل لله ولكن هل النيه محلها اللسان ان يترفض الرجل بالنيه يقول اللهم اني نويت صلاه ككذا هذا من البدع النيه محلها القلب ولم يثبت ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ترفضوا بالنيه ان النيه محلها القلب هذا عموما شروط الصلاة أركام الصلاة أربعة عشر إنك لا بسرعة عادة. القيام مع القدر لو كان الرجل قادرا على القيام يصلي واقفا إذا صلى جالسا صلاته واطيلة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما إن لم تستطع فجالسا إن لم تستطع فمستقيما والحديث الصحيح من طريق أبي بكر القيام مع القدر والقيام نسبي تجد من الناس ممكن. من يستطيع أن يقوم عند قراءة فاتحة فقط هذا عذر عليه أن يقوم تلك الفترة ثم يجلس فإذا قرأ فاتحة الصلاة وهو جالس تكون تلك الركعة باطلا تكون تلك الركعة باطلا هذا الركن الأول الركن الثاني تكبير التحريم جاء في, جا في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطنور وتكبيرها التحريم عظم تحريمها التكبير وقال في هذا الامام الشافعي إذا ما معنى لماذا قلنا تكبيرة الحرام قال الشافعي إذا كبر الرجل تكبيرة الحرام وضع شطر الدنيا بيده وراء ظهره وضع الشطر الاخر بيده اليسرى وراء ظهره وقال الشيخ حمد عبد الوهاب اذا كبر الرجل تكبيرة الحرام رفع الحجاب الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وهذا استنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يمسقنا قبل وجهه فإن ولع يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن صاره عن شمال عفوه أو تحت قدمه الركن الثالث في الصلاة هي فاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بمؤمن الكتاب إذا علم الناس أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مهوما سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. نعديكم. حمد. هذا الذي بيقول إنما الرجوع هو تلك الحركه أن يركع الرجل. الركن الذي يليه القيام من الرجوع وليس القيام من الرجوع أن تقول سمع الله لمن حمده. هذا ليس ركن. هذا سيد بعد هو واجب أي سنة. الركن هو القيام. ان يقوم من الركن الذي يليه هو السجود كذلك السجود ليس ركن هو قول سبحان ربي العادل. السجود هي الحركه الركن الذي يليه هو الاعتدال من السجود الركن الذي يليه بين السجدتين اقول جلسه وليس الذي يليه هو ركن مهم جدا والركن الذي يغيب عن العديد من المصلي ثبت في الصحيح حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان او دخل المجلس المسجد عفوا فدخل رجل فصلى ركعتين ثم اقبل فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل فصلى ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. فقال له نفس القول ثم عاد ثالثا فقال له نفس القول فقال له, له, له علمني وقال له إذا اقبلت على الصلاة ستصدق فأسبغ الوضوء ثم عبد قائما ثم كبر تكبيرة الاحرام ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تعديل راكعا ما معنى تعتدي راكع يعني مش مباشرة تقول الله أكبر سبحانه رب العظيم وحن العظيم سمع الله محمده تعتدل يجب ان تكون هناك سكتة دائما بين الحركات وبين الالفاظ بين الخطوات ثم قم من الركوع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ثم قم حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تعتدل, اسجد حتى تعتدل... تعتدل ساجدا اذا يجب أن تكون هناك سكتة وسكتة بين كل حركة والحركة التي تليها الركن الذي يلي في الصلاه هو الترتيب فيجب أن يصلي الرجل بالترتيب الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يليه هو التجاهد الأخير ليس التشهد أول في الصليب تشاهد الأخير والجلس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم فيه هذه الأركاب الأربعة عشر إذا تركض الرجل سهوا أو عمدا فعليه أن يعيد الركعة إذا نسي الرجل مثلا الركوع ما عليه ان يفعل عليه ان يعيد الركعه فاذا تعمد الرجل ترك الركوع صلاته باطله هذا بالنسبة لدركه ثم الصلاه لها ثماني واجبات الواجب الاول جميع التكبيرات الا تكبيره احرم بالنسبه للواجبات الواجبات او سنن عند بعض الفقهاء الواجب اذا تركه الرجل متعمدا ضارت صلاته واذا تركه سهوا يجبر بسنن سهوا إذا تعمد الرجل ترك واجب من هذه الواجبات ثمانية متى سنة كوروة تبطل الصلاة أما إذا نسي واجبا من هذه الواجبات ساور تركوا عفواً ساور فيشبر هذا بسجلسات أول واجب جميع التكبيرات من تكبيرة إحرار الواجب الذي يليه قول سبحان رب العظيم بحمد الله الواجب الذي يليه قول سمع الله لمن حمده الواجب الذي قول ربنا لك الحمد الواجب الذي يليه قول سبحانه ربي الأعلى في السجود الذي يطبق اغفر لي في الجلسة بين السلتين والذي يليه تشغل أول والجلسه الجسد ثم سنة الصلاة كثيره منها السورة التي تقرأ بعد الفاتحه منه التسوق منه تعطل منه دعاء استفتاح منه الرفع في الصلاة منه القبض هي الفيدي هذا به في الصلاة الركن الذي يليه هو ركن الزكاه وكثيرا ما قرن الله سبحانه وتعالى في بين الصلاه والزكاه فانتوا بقاء الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلا فانتوا بقاء الصلاه واتوا الزكاه اخوانكم في الدين اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الرافعين اذا كثيرا في عشر موضعا في القران قرن الله بين الصلاه والزكاه والزكاه لغه هي التنميه لغه هي التنميه فالإنسان إذا طهر ماله من الخبيثة منه، فأبقى فيه الطاهر فقط هذا تنميه المال وشروط الزكاة الإسلام أن يكون الرجل مسلم. ولكن هل فيها شرط العقل مثل الصلاة؟ لأن المجنون إذا كان عنده إذا ماله بلغ النصاب على وليه أن يخرج زكاة هذا الماء. كذلك الولد الصغير إذا ما الصغير بلغ النصاب. وجوبا على وليه أن يخرج مقدار الزكاه من شروط الزكاه النية من شروط الزكاة الحجية. فالمملوك لا زكاه على واره لانه لا يملك شيئا من شروط الزكاه بلوغ النصاب ومن شروطها ايضا دوران الحول نذكر هنا فائده بالنسبه لدوران الحول دوران الحول لا يكون بالاشهر الشمسيه انما بالاشهر القمريه فلا نقول دار الحول من جافي إلى جافي أو ديسومبر أو ديسومبر، لا الحول من رمضان إلى مرى رفا من شوال إلى شوال من ذي الحجة إلى ذي الحجة من ذي القعدة إلى ذي القعدة هذا باختصار بالنسبة للسكاد ثم بالنسبة للحج هنا الإسام يسأل يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذا الحديث سبق الحج على الصوم؟ نقول لماذا؟ لأنه ذكر وابتداء عن الصلاة وهي عبادة عملية بحدة جسدية. ثم ذكر الزكاة وهي عباده مالية بحته ثم سبق الحج على الصوم لأن الحج عباده عمليه ومالية والحج لغة هو القصد وشرعه هو قصد بيت الله الحرام ويجب على المسلم مرة في عمره إذا أمنا إذا أمنا الطريق وإذا كان ما عنده وكانت كانت عنده بلغه السفر وبالنسبه للمراه شرط اخر ان يكون معها محرم الصب لغه والامساك وشرعا هو بينية وشرع بنيه من الفجر إلى غروب الشمس اذا هذا الحديث نكتفي بهذا القدر نجيب على الاسئله اخ يسأل، قال ما حكم عمل المرأة المنقبة والمنتقبة في عمل الحر كالتجارة نقول بالنسبة لعمل المرأة هو جاهز ولكن بضواب شرعيه عمل المرأة جاهز ولكن بضوابط شرعيه لو كانت هذه الاخت المنتقبة تعمل في تجارة ولا يوجد فيها اختلاط فلا بأس بهذا لا بأس بهذا لا حرج عليها اذا كانت تعمل في شيء جاهز يعني عين العمل ليس بمحرم جاهز فنقول عمل جاهز ثم الأخ يقول هل يجوز استغلال من رضوي لصيام المسجد؟, المسجد نقول هذا غير جاهز ما بني على باطل فهو باطل وهذه البيوت لا يدخلها الا الحلال منها